ستولد م ن جديد ه أ ن ت كجنين في شهرك التاسع تسكن في ق و ق ع ة ا ل ح ي ا ة ا ل ر م ض ا ن ي ة وتستمد غذاءك من الحبل ا ل إ ي م ا ن ي بنيتك ما زالت ض ع ي ف ة وتحتاج لعناصر أ س ا س ي ة لتساعدك على الاكتمال عليك التهام ا ل ت و ب ة النصوح وبعض من مشتقاتها تناول كتاب الله بتدبر و ر و ي ة خفف من ا ل أ ط ع م ة ا ل ن ت ن ة ا ل د س م ة ك ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والشح والحقد وذلك كي لا يزيد وزنك ذنوب غير مرغوب بها خذ من الدعاء شرابا لك تستمد منه طاقتك واسكب فوقه من ا ل م ن ا ج ا ة وبعض من عبرات الرجاء فجميعها أ ي ا م ق ل ي ل ة وتطوى و ا س أ ل الله أ ن يديم ثباتك ويقوي صحتك و أ ن يبلغك شهرك بسلام استمر على ذلك النظام وستنعم برضا ت ا م م د و ن ة أ ن ت م ا ل ح ي ا ة